قال ابن الجوزي في مناقب احمد قال عبد الرحمن الطيب رحمه الله اعتل احمد بن حنبل وبشر بن الحارث فكنت ادخل على بشر فاقول كيف تجدك فيحمد الله ثم يخبرني ويقول أحمد الله إليك أجد كذا وكذا وأدخل على أبي عبد الله أحمد بن حنبل فأقول كيف تجدك يا أبا عبد الله فيقول بخير فقلت له يوما إن أخاك بشرا عليل وأسأله عن حاله فيبدأ بحمد الله ثم يخبرني فقال لي أحمد سله عمن أخذ هذا؟ فقلت له إني أهاب أن أسأله. فقال قل له قال لك أخوك أبو عبد الله عمن أخذ هذا؟ قال فدخلت إلى بشر فعرفته ما قال أبو عبد الله. فقال لي بشر ابو عبد الله لا يريد الشيء إلا بالإسنان. عن ابن عون عن ابن سيرين إذا حمد الله العبد قبل الشكوى لم تكن شكوى وإنما أقول لأ أجد كذا وكذا أعرف قدرة الله تي قال فخرجت من عنده فمضيت إلى أبي عبد الله فعرفته ما قال بشر فكنت بعد ذلك إذا دخلت إلى احمد يقول احمد الله اليك ثم يذكر ما يجده يتبع الاثر ولا يفتات على الدين واذا ظهر الدليل فلا كلام لاحد فكيف اذا كان الدليل قال الله قال رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه ومن عجب أن هذا هو الذي كان يعلم قبله فلما وقع ما وقع وصار الناس إلى ما صاروا إليه تبدلت أحوال وتغيرت أمور والعاصم الله لا عاصمنا من السوء سواه نسأل الله رب العالمين أن يعاصمنا جميعا من الخطل والزلل ومن الفتنة والشرك إنه على كل شيء قدير